الحمد لله ويعلم ان اشهد لا اله الا الله ويصالحين اشهد محمد محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين ثم اما بعد فان الطريق الى الله عز وجل يحتاج الى مجاهدات كثيره يحتاج الى ذكر لله عز وجل افضل ذكر كلام الله عز وجل ونحن نستشعر التعاده والفرح إذ الله عز وجل على الاشتغال بكتابه ومجتمع قوم في بيته من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم مستكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فلك أن تفخر بذلك وأن تشرف وأن تفرح وأن تخاف أيضا تخاف أن تصرف عن هذا وأن يردك الله عز وجل وأن يعينك وأن يثبتك فأنا الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخالفتهم يحتاج الطريق أيضا إلى بصيرة هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة وإنما تأتي البصيرة من العلم ومن الصدق ومن العمل يحتاج الطريق أيضا إلى أدب وهذا الادب نتعلمه من طريقه السلف وثمتهم ومسالكهم وتادبهم في احوالهم كلها ولعل هذا هو السبب في اختيار كتاب حرمه اهل العلم لما يجمعه عموما بين باب ادب الطلب وخصوصا فيما يتعلق ببعض الاثاث التي نراها في مجتمعنا ونراها في كثير من اخواننا وفي انفسنا فنصحب لانفسنا اولا ولاخواننا كان اختيار هذا الكتاب بعد كثير استخاره وهو كتاب مبارك لشيخ جليل مبارك نلمس فيه ان شاء الله تعالى من الادب والديانه والله حسيبه اضافه الى العلم وإنما ينبل الرجل بديانته وبأدبه وتقدم الذكر المقدمة وهذا الباب الأول الذي عقده المصنف فيما يتعلق ببعض آفات اللسان والغيبة وأحكامها ونحو ذلك تمهيدا لمقصود الكتاب الأعظم وهو الأدب وخصوصا العدب مع أهل العلم وكيف يتعامل الإنسان مع ما قد يعرض من خطأ أو زلل لعالم من العلماء وكيف يتناول زلات العلماء وكيف يتأدب مع أهل العلم وكيف يكون شأنه في قراءة كتب أهل العلم والترحم عليهم والانتفاع بعلومهم حتى لا تنبت نابتة وقد نبتت تسيء الأدب مع أهل العلم وتخالف المنهج والطريق بزعم أن يعني هذا هو الصحيح وأن هذا هو مقتضى الغيره للدين ومقتضى الحرف على السنن وزم البدع ونحو ذلك وقد علم كما قال ابن عساكر رحمه الله أن لحوم العلماء مسمومة وأن عادة الله في الطعن في أو أن عادة الله عز وجل في من طعن عليهم معلومة يعني عادة الله عز وجل في كشف وفضح من أتاء إلى أهل العلم قسم المصنف الباب الأول إلى فصول الفصل الأول قال من أعظم حقوق المسلم صيانة عرضه وعاية حرمته قال فإن تحريم النيل من عرض المسلم أصل شرعي متين علم بالضرورة من دين الإسلام وحفظ العرض أحد الضروريات الخمس التي شرعت من أجلها الشرائع معلوم أن الشرائع اتفقت على أمور تسمى الضرورات وهي أهم ما توارت عليه الشرائع كلها بلا خلاف. هذه الضرورات الخلف يعني جاءت الشريعة بحفظها جاءت الشريعة بحفظ الدين وهذا أهم وأعظم الضرورات حفظ النفس، بحفظ العقل، بحفظ العرض، بحفظ المال. هذه الضرورات الخلف ولأجل ذلك سلعة الحدود لكي تحفظ هذه الضرورات. فحد الردة شرعه الله عز وجل حفاظا على الدين وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فلو فلأن رجل مسلما تنصر أو تهود أو تمجس أو خرج عن الدين وجب قتله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما في الحديث الذي تقدم معنا في الأربعين منها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا لأجل حفظ الدين الذي أعظم الضرورة كذلك حفظ النفس من قتل فإنه يقتل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فلأجل حفظ النفس أوجب الله عز وجل حد القتل في شأن القاتل حفظ العقل كذلك لأجله وضع الله عز وجل حد الخمر لأنه خمر تذهب بالعقل فحتى تحافظ الشريعة على العقل كان حد الخمر والعرض أيضا لأنه من أهم ومن أخطر هذه الضرورات الخمر وله شرع حد الزنا وحد القذف لأن الزنا انتهاك للعرض والقذف انتهاك للعرض. حرمة الغيبة والنميمة وكل هذا يتعلق بهذه الضرورة والمال أيضا من الضرورات وله شرع حد السرقة فإن من سرق فإنه تقطع يده كل هذا يدل على هذه الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع كلها على صيانتها وحفظها الذي نرتبط به في هذا البحث وفي هذا الكتاب وفي هذا الباب هو رابع هذه الضرورات الخمس ضرورة العرض قال حفظ الله تعالى لقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسمع أو على مسمع يزيد عن مئة ألف نفر من صحابته الأبراء في حجة الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت وأجابه أصحابه رضي الله عنهم. وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المهم في أواخر أيام حياته أن يؤكد على حرمة الأعراض قال والاعراض جمع عرض وهو موضع المدح والذم من الانسان سواء كان في نفسه او في سلفه يعني في من سلفه ممن ينتسب اليهم سواء من علماء دينه او من ابائه واجداده ولا ذلك او من يلزمه امره من قراباته واهله واولاده وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن يلتقف ويسلب ولهذا كل إنسان يحمي عرضه ويحرص على عرضه وفي هذا البحث المقصود العرض بالمعنى الواسع ليس بالمعنى الضيق العرض بمعنى الحسب والنسب أو العرض بمعنى البضع والفرج ونحو ذلك والحريم وإنما المعنى أنسع من هذا فكل ما هو موضع مدح أو زم فهو عرض فإذا زممت منهج رجل أو مسلكه أو طريقته أو علمه أو دعوته أو هيئته أو سمته هذا كله كأنك نلت من عرضه قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فكما أنه يحرم عليه دمه أن يقتله وماله أن يسرقه كذلك يحرم عليه عرضه أن يخوض فيه بغيبة أو نميمة أو سلب أو زم أو منقصة أو نكاية ونظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ضعيف مرفوعا لكنه قد فح موقوفا من كلام ابن عمر رضي الله عنه والشاهد منه قوله لما نظر إلى الكعبة وأثنى على حرمتها قال والمؤمن أعظم حرمة منك فإذا استقر في قلوب المكلفين حرمة الكعبة فليعلم كل واحد أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة لأن المؤمن نفس محترمة مكرمة جعل الله عز وجل لها من الحرمة ما لا ينبغي أن تنتهك وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني المسلم حقا هو المتصف بهذا أن يسلم المسلمون من لسانه ويده وكلنا يعرف كيف يسلم المسلمون من يده يعني لا يضرب احدا أو يؤذيه وهذا ظاهر ومتفق عليه فينبغي كذلك أن يكون سلامة المسلمين من لسانه وتامل كيف قدم اللسان على اليد وكأنه أهم وهذا صحيح لهذا قال الشاعر جراحات اللساني أو جراحات السناني لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان جراحات السناني يعني من جرحك بسيف ونحوه لها التئام يعني يوشك أن يلتئم الجرح إن كان بالسكين ونحوه قال ولا يلتام ما جرح اللسان لكن إذا جرحك بالسان لا يلتئم ولهذا يعني لو ضرر رجل أو آذاب أو نحو ذلك فقد يعني يمر هذا لكنه لو سبك سباً معيناً أو من عرضك فإنك تبقى عشرات السنين ولا تنسى له مثل هذا لاحظ أننا لا نتكلم في علم هذا في الحقيقة ليس بدرس علم وإن كان درس علم لكن نقصد به التربية أن نتربى على هذه الأداء فنحن ليس من غايتنا أن نخرج حملة أسفار يحفظون النصوص ولا يعملون بها خبنا والله وخسرنا وهلكنا وأهلكنا وإنما المقصود أن نتعلم العلم والعمل ونتأدب بمقتضى هذه النصوص ونعرف كيف نتقرب إلى الله عز وجل بالعمل بشريعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كيف نتآلم ونتعارف ونتعاون ونتحاب حتى نكون من هؤلاء الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أثنى الله عليهم المتحابون بجلال على منابر من نور يغبطهم الأنبياء كيف أن الأنبياء يغبطونهم لأنهم أصحاب عمل وليس مجرد علوم لو قصدت العلم المجرد ليس هذا هو المقصود قد كان إبليس عنده من العلم ما لو عشت ألف سنة لما حصلت علمه وإنما هلك في سوء أدبه فهذا يعني المقصود منه أنك إذا قرأت مثل هذه النصوص المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا تقول والله نعم هذا حديث رواه مسلم من حديث ااا أولان من الصحابة وهذا الحديث معناه كذا وفي هذا يقول الشاعر كذا وكذا وهذا الحديث في كتاب كذا وطيب بعدين وإنما المقصود أن تنزل الكلام على نفسك دون يعني أدنا حاجة إلى أن ينبهك ينبه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تبادر فتقول وهل أنا كذلك هل سلم المسلمون من يدي هذه قد هل سلم المسوم لساني كل المسلمين فاذا ولدت عوجا اصلحته وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ان فلانه يذكر من كثره صلاتها وصيامها وصدقتها غير انها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله فإن فلانة يعني امرأة أخرى يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وأنها تصدق بالأسوار من الأقف يعني نوع من اللبن الجامد معروف في بلاد الشام ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة وهذا الحديث يدل على أن مدار الأرض على القلب وعلى سلامة القلب وأن العبد قد يكفيه الفرائض من العبادات مع سلامة القلب والسلامة المسلمين من إذائه ما لا يكفيه العبادات الكثيرة وهو مفرط في الأدب مع الخلق وهذا الحديث قد يخطئ فهمه بعض الناس حين يرونه خطأ ويفهمونه خطأ ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة التي تصوم وتصلي وتجتهد في دينها لكنها تؤذي جيرانها في النار والمرأة التي لا تصوم ولا تصلي ولا تتعبد لكنها لا تؤذي جيرانها في الجن هذا غير صحيح لا بد أنهم اتفقت في الديانة في أصل الديانة إلا أن هذه اجتهدت أكثر لكن مع اجتهادها في العبادة أساءت إلى عباد الله والثانية وإن كانت أقل اجتهاداً إلا أنها لم تسئ فكانت الثانية في الجنة والأولى في النار هذا الذي ينبغي أن يفهم. وليس معنى هذا أن الثانية التي لا تؤذي جيرانها اكتفت بعدم الإذاء ثم لم تصلي ولم تصل كما يعني يروج لهذا بعض العامة ممن لا يحسن الفهم ويقولون الدين المعاملة يعني الدين المعاملة إذا احتنت المعاملة فلا عليها إن تركت الفرائض والعبادات هذا غير صحيح الدين المعامله أول المعامله مع الله سبحانه وتعالى، فهذه الثانية أحسنت معاملة الله، إلا انه فاتها اجتهاد الأولى، لكنها سبقت الأولى بأنها لم تكن تؤذي جيرانه. فقال فيها هي في الجنة، وقال في الأولى المجتهدة هي في النار، لأنه وإن اجتهدت في ظواهر الأعمال إلا أنها كانت سليطة تؤذي جيرانه. وهذا الحديث أيضا صحيح وعن سفيان بن حسين قال كنت عند إياس بن معاوية وعنده رجل تخوفت إن قمت من عنده أن يقع فيه هذا أول القصيدة سؤصا كنت عند إياس بن معاوية وعنده رجل تخوفت إن قمت من عنده أن يقع فيه قال فجلست حتى قام يعني قلت لا أقوم قبله حتى لا يقع فيه ثم وقع هو فيه لا. فلما ذكرته لاياس يعني ذكره بما يكره وبما يسوءه على وجه الغيبه قال فجعل ينظر في وجهه جعل ينظر في وجهه فلا يقول لي شيئا حتى فرمت فقال لي أغزوت الديلم قلت لا قال فغزوت السند قلت لا قال فغزوت الهند قلت لا قال فغزوت الروم قلت لا قال فسلم منك الديلم والسند والهند والروم وليس يسلم منك اخوك هذا فلم يعد سفيان الى ذلك الابداع هنا هو فعل واخبر عن نفسي انه فعل لكن لمجرد ان نوجه ونصح لم يعد الى هذا هذا الفرق بيننا وبينهم هم ليسوا معصومين قد كان يقع منهم لكن اذا نبهوا انتبهوا اما انت فقد تجلس المجلس فتقول فلان هذا يعني خطبته ضعيف كأن انت ما شاء الله يعني في فصاحه اياه نعم وفلان هذا درسه يعني ممل ننام فيه وفلان الثالث مسائل العقيده عنده غير منضبطه وفلان الرابع يعني يقول كذا وكذا ويفته طيب أنت لا غزوت السند ولا الهند ولا الديلم ولا الروم ولعلك لا تغزو، ف... والعجب أن سلم منك اليهود والنصارى وأهل الفجور والفسق ولم يسلم منك لا نقول إخوانك بل ربما بعض أهل العلم وأهل الفضل ممن ربما حطوا لحالهم في الجنة وأنت ما زلت يعني لا تدري إلى أين تصير لا حول ولا قوة إلا بالله. آفت ذلك الصحبة انتبه. آفة ذلك الصحب لو وفقت إلى صاحب صالح سوف يعني يحجزك عن الشر وسوف يقول لك كما قال يا لسفيان. رد عليه غيبته وعنفه فلم يرجع إليه لكن المصيبة أن تبتلد صاحب يعينك على هذا يقول لك أو تقول له فلان كذا وكذا كذا. فقط أنت ما تعرف وفيه أيضا كذا وكذا وكذا تصبح المثال غدين وياك كل واحد يخوض في عرض اخيه فتقومان على أقبح ما يكون من الديانة والعياذ والله قالوا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة هذا شرط فعل الشرط وجواب الشرط من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأبيه ومه من يضمن لي ما بين لحيين يعني لسانه بين لحيين بين الفكين لسانك وما بين رجلين يعني الفرج أضمن له الجنة يعني من حافظ لسانه وحافظ فرجه فابشر بالجنة بضمانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومثل هذه الضمانة الجسيمة لا تعلق إلا على أمر عظيم لا بد أنها يعني لا تعلق على شيء هين أمر عظيم ضمانة اللسان وضمانة الفرش لكن نقف هنا والحمد لله رب العالمين